وذكر عدادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أُلِلَّ أَيْدِي وَالْأَدْصَارِ إِنَّ أَخْلَصْنَاهُ بِخَالِصَةِ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِزَّنَا لَمِنَ الْمُصْطَئِنَ الْأَخِيَارِ وَأَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَالْيَتِّعَ وَذَلْكَفِلٌ وَكُلٌّ مِنَ الأخيار هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَا آذَىٰ جَنَّاتِ عَدْلٍ فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات في أسراب هذا ما توعدون اليوم الحتاب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب وإن للطاغين لشر ومآب جهنم ما يصلونها فبئت المهاد هذا فليذوقوه حميم وغزاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بِهِمْ إنهم طال النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبخت القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا ثنا.